كل المخلحين من الأعراف سردان إلى قوم مليب أسنع شديدين تقاتلون أهم ورسلمون فإن تفيعوا يطلقوا الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذلكم عذابا أليما ليس على الأعفاء حاج ولا على الأعراج حاج ولا على المريض حاج ومن الله وقال له لدخله جهنات من رجل من تحتها الأنهار ومين تتولي معدرها عذاباً أليماً لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايرونك تحت الشجرة فعلم ما في قرومين فأنزل السكينة عليه وعثيها قد حان قريباً ومغانب كبيرتين أخذونها وكان وعلكم اللهم ظالم كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه وفق أي الناس يعانكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم شراطا مستقيما وقالا تقدروا عليها قد أحق الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو وضعت الذين الذين ولو وردوا الأذبار لا يجدوا وليا ولا نصيرا سنة الله الذي قد خلت منه قبل ولا تجد لسنة الله تبقيلا وهو الذي كفى إيديهم عنكم وأيديكم عنهم بأطل ما من بعد أن أغفرهم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وسطوكم للمسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محلا ولولا رجاء مؤمنون وإنساء مذلات لم تعلموهم أن تطرون وتصيبكوا منهم عبرهم لغير علم ليرجل الله في رحمته من يشاء فارتزدون عن ذلك الذين كفروا منهم عذاباً أليماً السورعة والذين معهم أشداء وعليهم فارق <تصفيق> حماة بينهم حماة بينهم رأوه وكان سجدين يبدون فضلاً من الله ولطوان سئمهم في جوهم من أدر السجون ذلك معذلهم في التوراة ومعذلهم في الأنجيل كزرع أخرج شقهم فأزرهم ربهم الأوفاء وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم موفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أشغالكم فوق صدر النبي ولا تجهلون من قولك جهر بعضهم نبع. فجاه بعضهم لبعض لا تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغطون أصرادهم عند رسول الله أولاك الذين امتحوا الله وروحهم بالتقوى لهم أغفرة لهم أغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يكثرهم لا يأكلون ولو أنهم صبروا حتى تخرجوا إليهم لكان خيلا لهم الله رفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُمَّةً يَهْتَدُونَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ إن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخواتكم واتقوا الله لعلهم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخرهم من قوم عسى أن يقوموا خيرا منهم ولا ولا يغتب بعضهم أعضا أن يحب أعبكم أن يأكل نحن أخيه ميتا فدريكم واتقوا ما إن الله تواه الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر موتا وجعلناهم شعوبا ولكن أعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يريكم من أعمالكم شيئا إن الله رفور رحيم إنما تؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يردادوا وجاهدوا يمنع لكم أنهداكم من الإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم من بالسماوات والأرض الله بصير بما تعملون والذي قال نعلم أن يفعل لكم ما أتعداني أخرج وقد خلق الكروب من قبل وهما يستغيثان لا وإلا صاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم مدر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أي لا مرنا وكنا كرابا ذلك رجع بعيد قال علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير فانكذبوا من حق لهم ما جاءهم فهم في أمر نرشرة وذكرة لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فانبلنا فيه جنة وحب الحصير وأنه لباسطات لا طنع نتيض رزق للعباد ما به فلدة ميتا كبالك الخروج كذبت قبلهم طوم نوح وأشحاب الرسل وثمود فرعون وإخوان روتر وأصحاب الأيجن وطوم طبع كلهم كذب الرسل فحق معين أفعينا بالخلق الأول بل منحيل من خلق جديد ونقل خلقنا للإنسان ونعلم ما توسرس به نفسه ونحن أطرق لديه الحق للوهيد إذ يتلقى المتلقيان علي ما يبذل القول لدي وما أنا فغلى من العديد يوم نقول بجهنم هل انتلت وتقول هل من نزيل وأسرفت الجنة للمتقين غير بعيد هالا ما تبعدون لكل أرواب حفير من خشل الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وَنُقُولُ لَهُمْ سَلَامٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ خُلُودٌ نَهُمَّ مَا يَشَاءُ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَلَقَّاهُمْ فِي الْبِلَادِ الْهِمَمِ وَعِيسَ إِنْ فِي ذَلِكَ لَكِتَابٌ لَّهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَنَظَرُهُ وَرَضَا الصَّلَاةَ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ الْأَيَّامِ وَمَا وَسَلامُ النُّورِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قُدْرَتُهُ وَالشَّمْسُ وَقَبْلَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ لَوْمَن يُنَادِ وَنُسَيِّرُ الْأَقْدَارَ لِذَانِكَ يَوْمَ الْقُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا النُّشُورُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فيه يؤفك عنه من أفك قبل الغراصون الذين هم في غمرة ساهوه يسألون أيها اليوم البيه يومهم على النار يفتنون ذوكم فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات ما وَقَالُوا لَهُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ <تصفيق> مِنْكَ مَا أَنَا كُنْتَ أَنْتُقِنَّ هَلْ أَتَكَحَدِيثُ الْبَيْتِ الْعَرَبِ الْمُقْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ قَالُوا كَمْ فَرَغَ إلَى أَهْلِهِ فَجَعَلَ قال ألا تأكلون فأرجس منهم خيفة وهم قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأة في صرة فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم العليم